وَقَالَ لِوَعَلَيْهِمْ نَبَأُ حِلِّ الْقَالِ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ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 وَجَعَلَ لَهُمْ خَلَائِسٌ وَأَغْرَقَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ هُوَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْفَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ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 فَلَمَّا جَاءَهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّهَا ذَلِكَ لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُهُ هَذَا